119. ما سبقكم بها من أحد من العالمين 110. أئنكم الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما ولم ما جاء ارسل لَن نَجِيَنَّهُ وَلَن إِلَّا امْرَاتُهُمْ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُطًا صِيَامِهِمْ صِيَامِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل مَا أوحي إليك من الكتاب وأظم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحش ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون